في هذا ا ل ق ر آ ن وفي ص و ر ة غ ا ف ر ا ل آ ي ة س ت ي ن يقول الله تبارك وتعالى أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقد ي ج ت ك ل م ن في هذه ا ل آ ي ة من قبل ولكن هذه ا ل آ ي ة تحمل معاني ك ث ي ر ة وقد يتكلم الداعي فيها كثيرا جدا في محاضرات ك ث ي ر ة ل أ ن ه ا تحمل ع د ة مواضع وحديثنا اليوم في هذه ا ل آ ي ة إ ن الناس يتجه الى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء و غ ا ل ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وهذه دعوة لكل إ ن س ا ن مؤمن بالله ولكل م ر ا م ؤ م ن بالله الله سبحانه وتعالى يدعوكم لكي تدعوه وتقدموا له طلباتكم المحتاج اليها وهو تولى إ ن ه يستجيب تولى ا ل إ ج ا ب ة و غ ا ل ربكم ادعوني أ س ت ج ي ب لكم م ع ن ى عندك أ ي موضوع أ ر ف ع إ ل ى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لمن ختم ا ل آ ي ة قال إ ن الذين يستكبرون عن ع ب ا د ت ي و ك أ ن هذا الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة سيدخلون جهنم داخلين أ ي الذي لا يتجه إ ل ى الله سبحانه وتعالى ولا ي س أ ل الله معناها ك أ ن ه ح ي خ ش جهنم ز ل ي ل حقير ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة حديث واضح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة هذا الدعاء وربنا قال وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدوني ما أ ر ي د منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعموني إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم وفي ص و ر ة النمل ا ل آ ي ة 62 يقول الله تبارك وتعالى امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أ اله مع الله غليلا ما تذكرون ودا سؤال مهم جدا ربنا يجيب المضطر اذا كان فيكم انسان مضطر الى اي شيء تمشي وتتجه وين لانسان يستجيب له غير الله سبحانه وتعالى امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء من غير الله سبحانه وتعالى ويجعلكم خلفاء الارض أ اله مع الله وكلمه اله معناها معبود تبشيري موين تدعوه لان كل مدعوم من دون الله سبحانه وتعالى يكون اله مع الله عشان كذا ربنا قال اله مع الله هل في هناك من تتجيل وتدعوه عشان يستجيب لك الى الله سبحانه وتعالى غليل ما تذكرون اذا كان عدت للذاكر غليل ما في شك انك تلجا الى الله سبحانه فتحال سبب نزول هذه الايه او هذه الايه يحكى عنها يعني روى ابن عساكر قال في قصه ة ق ص ا قال ان ه ر ج ل كان مسافر في ب غ ل ة وسافر معه ا احد المجرمين مسافر و اول ما توغل في مكان المكان فيه يعني غ ا ب وكدا طوال الرجل اللي كان مسافر معه ا ونزل من ا ل ب غ ل ة وقال له ي خمسه ة كرية البغلة عشان انزل بعد كبيره للراجل ا ا ل وقال بغله انا عايز اكتب ق ا لي ل انت ي في شنو ن مش عايز البغل والعفشه ا ده شيلو امشي به قال لي ابدا انا ما عايز كدا عايز انتهي منك حتى اسوق ا ل ح ي ا ت دي اقسم بالله ا ن ه يتنازل منه رفض اخيرا قال ل ياخذ طيب بيني ف ر ص ة اصلي لي ركعتين بس الرجل قال دخلت في ا ل ص ل ا ة وكبرت عشان اصلي ا ل ق ر آ ن اتلخبت لي ما عرفت اقرا يا ص و ر ة الى ان ربنا الهمني قال جاتني هذه الايه أم من يجيب ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض إ ل ه مع الله قال قريت ا ل آ ي د ي قال قبل ما أ ت م ا ل آ ي د ي شعرت بانه رجل فارس راكب له حصان وشايل له رمح جاء والديه ضرب الرجل صوب و ا عليه و ك ت ل و ا انتهى منه وبعد كده س أ ل و ا بالله قال لا ا س أ ل ك بالله انت ج ي ت من وين ومن وين قال لي انا أ ن ا رسول الذي إ ذ ا دعيت مضطر يستجيب لي ه الآية أنا دي ج ي ت من قبل الانت ايه اتجهت ا ل ه بهذا الدعاء وهكذا كثير ما يحكى عن هذه ا ل أ ش ي ا ء إ ن الدعاء يفرج ل ل إ ن س ا ن كل كرب و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في صوره ا ل ب غ ر ة آ ي ة ت ج د ه في وسط ا ل آ ي ا ت ا ل ت ي بتكلم عن الصيام ربنا ق ا ل للرسول واذا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي غريب أ ج ي ب د ع و ة الداع ي إ ذ ا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون س أ ل ك عبادي عني وهذه الايه جاءت س ئ ل ة ك ث ي ر ة جدا للرسول صلى الله عليه وسلم كان الرد ربنا يقول ل ل ر س و ل يقول كذا قال ل ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ه ل ه غل هي مواغيث للناس والحج ي س أ ل و ن ك عن المحيط ق ل هو أ ز ل ي س أ ل و ن كل ا ل أ س ئ ل ه ج ا د ت كان ربنا سبحانه وتعالى ي أ م ر الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليها ما عدا هذا السؤال ل أ ن ه جاء ع ر ا ب روى ان اعرابيا قال يا رسول الله الله غريب ف ن ن ا د ي ه ام بعيدا فنناديه الرسول سكت ربنا انزل هذه ا ل آ ي ة واذا س أ ل ك عبادي عني فاني غريب اجيب د ع و ة الداع ي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون و ك أ ن الله سبحانه وتعالى تولى ا ل إ ج ا ب ة بنفسه ل أ ي إ ن س ا ن أ ر ا د ان يتجه إ ل ى الله سبحانه وتعالى المهم انك كيف تستجيب لله سبحانه وتعالى وكيف تؤمن بالله بعد ك د ه ا ل ا س ت ج ا ب ة ب ا ل ن س ب ة لك ايه س ه ل ة ولذلك كان عمر بن خ ط ا ب رضي الله عنه قال أ ن ا ما كنت أ ش ي ل هم م ا ل ا س ت ج ا ب ة ولكن أ ش ي ل هم الدعاء كيف أ ت ج ي الى الله سبحانه وتعالى وكيف أ س أ ل الله بعد ك د ه ا ل إ ج ا ب ة م ض م و ن ة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أ ي إ ن س ا ن يتجه ي ب ذ الى ا د الله سبحانه وتعالى إ م ا ا س ت ج ا ب ة س ر ي ع ة أ و يدخلك ل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء ف يفرجلك بينه كربه من كرب الدنيا أ و كرب ا ل آ خ ر ة أ و ل ا س ت ج ا ب ة تجي في م و ع ي د ي و ق ط الله سبحانه وتعالى انت ما عليك إ ل ا ترفع الدعاء إ ل ى الله بعد كده أ ن ت ما تهتم ب ا ل إ ج ا ب ة تجي س ر ي ع ة تجي بعدين ما تجي ك ل ك ل ل ما شغلتك ل أ ن ربنا سبحانه وتعالى وعده حق لما ربنا قال وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ي ب لكم يجب على كل إ ن س ا ن مؤمن يؤمن بالله إ ن أ ي دعاء ترفع إ ل ى الله أ و أ ي طلب تتقدم به إ ل ى الله لابد إ ن ك تؤمن ب أ ن ه هذه ا ل إ ج ا ب ة جاءيه م ي ة في ا ل م ي ة و إ ل ا تكون ما مؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى ما بالك يا أخي المسلم إذا ربنا يقول إذا عبادي وليؤمنوا لعلهم تؤمن مشكلة مشكلة عائلية مشكلة مادية مشكلة ما تهتم بالك يا إذا ربنا وإذا عبادي الداعي إذا دعاني فليستجيبوا بالله عائلية غريب أجيب تستجيب بعد يقول للرسول سألك لي لي لله كيف وكيف كده عندك أخي عني فإني يرشدون أي في أي شيء دعوة أ ر ف ع الموضوع ده إ ل ى الله ل أ ن ك أ و د ا والعباده لك ثم بعد ذلك ا ل إ ج ا ب ة م ض م و ن ة والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو م ي ة في ا ل م ي ة لكل إ ن س ا ن عنده إ ي م ا ن بالله عشان كذا ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم وعن ابي موسى الاشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فجعلنا نا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا الا نهبط واديا إ ل ا رفعنا اصواتنا بالتكبير قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أ ي ه ا الناس اربعوا على أ ن ف س ك م ف إ ن ك م لا تدعون أ ص م ً ا ولا غائبا إ ن م ا تدعون سميعا بصيرا مجيبا إ ن الذي تدعون أ غ ر ب إ ل ى أ ح د ك م من ع ن ق راحلته يا عبد الله بن غ ي س أ ل ا أ ع ل م ك ك ل م ة من كنوز ا ل ج ن ة لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله رواه الشيخان الإنسان لا ربنا ليه كل أن يؤمن بد بينه قريب ومعاك في كل وقت في ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أ غ ر ب إ ل ي ه من حبل الوريد خليك دائما و أ ب د ا في اتصال مع الله سبحانه وتعالى وربك قال لك ادعوني أ س ت ج ي ب لك لكن هذا الدعاء له ك ي ف ي ة وله شروط م و ا ص ف ا ت عشان كذا لابد أ ي إ ن س ا ن أ ر ا د ان يدعو الله ي ا ا ل ق ر آ ن يبين ل ك كيف اتجه الناس ب ا ل د ع ا ء و أ غ ر ب الناس إ ل ى الله سبحانه وتعالى و أ ع ل م الناس بالله هم ا ل أ ن ب ي ا ء ولذلك ت ع ا ل و نشوف ا ل دعاء ا ل أ ن ب ي ا ء كيف اتجهوا إ ل ى الله سبحانه وتعالى وكيف, دعوا الله وكيف تمت الاجابه سريعه أ و ل ا يقول الله تبارك وتعالى في صوره ا ل أ ع ر ا ف ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إ ن ه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا وادعوه خوفا وطمعا إ ن ر ح م ة الله غريب من المحسنين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه ت ض ر تزلل إلى الى ل ل ه أنت محتاج إ الله أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد ف ا ل إ ن س ا ن لمن ا يجي لله سبحانه وتعالى يتضرع بين ه ل ل ه سبحانه وتعالى عشان يقدم له طلباته وبعدين هو تدكورك الكوراك دي وما وبيخفية يحب دعب تطلب طلبات انت بطريقتك انت بيتضرع وبخفية. لأن ربنا قال إنه لا يحب المعتدين. بعد المعتدين عتدة علي أرفع المعتدين دي الدائرة كد خفية الخفي كيفك إنه أنت أنت أنت لأن إنه الله الحاجة إلى لا أسأل قال لا ما والفساد العمل معروف عمل الفساد و بعد كده ربنا يقول و ادعوه خوفا وطمعا ا د ع ربك إ ن ك خائف منه خائف من عذابه ا د ع ربك إ ن ك طمعان في رحمته تضرعا وخفيه وهنا قال وادعوه خوفا وطمعا إ ن ر ح م ة الله غريب من المحسنين غ ر ي ب ة جدا ل أ ي إ ن س ا ن يحسن الدعاء أ ي ض ا و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها وجروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحديث عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال غار رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لله تسعا وتسعين اسما م ئ ة إ ل ا و ا ح د ة من احصاها دخل ا ل ج ن ة وهو وتر يحب ا ل و ت لله ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة الله عنده أ س م ا ء م ع ر و ف ة الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي الغيوم إ ل ى آ خ ر اسماء الله ا ل ح س ن ة امرئ فادعوه بها بعدين ق ا ل وذروا ا و الذين يلحدون في اسمائه والالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى زي ما فعلوا المشركين في صدر ا ل د ع و ة اشتقوا اللات من اسم الله و اشتقوا ا ل ع ز ة من اسم العزيز وهكذا نجد المشركين أ ي ض ا اليوم ي ت ج ه إ ل ى آ ل ه ت ه م يدعوها من دون الله سبحانه وتعالى والدعوه عباده يطلب منها ما لا يطلب إ ل ا من الله يطلب منها ا ل ج ن يطلب منها الولد هذا ك طريقة المشركين ودين ألحدوا في ألحدوا ل هو إنه س م الالحاد تشق اشتقوا إيه؟ هذا إيه ا اسم الله س س م من ب ن من ه اشتقاه وتعالى وسموا العزة من اسم العزيز اسم ه هو الإلحاد في أ س م ا ء الله و أ ي ض ا كون ا ل إ ن س ا ن يترك أ س م ا ء الله ا ل ح س ن ة و يدعو أ س م اسماء ء إيه أ ن ا س ف ل ا ن و ف ل ا ن ده كلكم ب ت ع ر فلان و ه حق ا م ع ر ف فيه ة ده كل ل إ ح د في أسماء س الله ا ب ح ه و ت ع ا وهذا ل يخلط ى شرك فلان ي ا ن ر والعيادة ج ي الأنبياء نمسك نبي لدعاء الله نمسك زك ربنا يبين لنا إ ن ه كيف دعا ل ل ه وكيف تمت ا ل ا س ت ج ا ب ة سريعا يقول الله تبارك وتعالى في س و ر ة مريم كافه ا يا عين ص ا ل ذكر ر ح م ة ربك عبده ذ ك ي ة إ ذ نادى ربه نداء ا خفيا قال رب ي إ ن ي وهن العظم مني واشتعل ا ل ر أ س شيبا ولم أ ك ن ب د ع ا ئ كردني شغيا و إ ن ي خفت الموالي ة من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آ ل يعقوب و ج ع ل ه ربي رضيا دا الدعوه بتاعت زكريا ربنا يعلمنا ل ش ا ندعو ن الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفيه وخدته لنا في أول صورة مريم بعد هذه الحروف ربنا قال الذكر في مريم ورحمة بعد نادى ربه نداءا خفية كلام بسيط الناس س بعض المفسرين قال زكريا ده ذاته نادى ربه نداء خفيا ل أ ن ر ج ل دا يقدم طلب لي شيء بالنسبه له مستحيل الشده يقدم لي الطلب دا ذاته شيء مستحيل بالنسبه له دا الولد يرس ويرس ال يعقوب دا يبقى نبي في الوقت ا لانه ذاته وصل مستوى وقف من ع م ل ي ة الولاده ذاته وقف من المرء من زمن طويل جدا ل أ ن ه بعد في عظمه و ع ر ف في جسمه اشتعل ا ل ر أ س شيبا ا ل م ر ا عاقل وخلاص ا ل ق ض ي ة دي انتهت عشان ك د ه قال اول ح ا ج ة اخير الدعاء ا بيكون بي بيني وبين الله برانا ك د ه سريال استجاب لي استجاب لي ما ا س ت ج ا ب لي يبقى الطالب مستور مافي زول سمعني ومافي زول ع ا م ل لان ه الدعاء ذاته بالنسبه لي و ش ا ي ف ه ع م ل ي ة غ ر ي ب ة كوني طالب لبي ولد زول عشت سنين كده كلها مالك ا ل ج ن ة و ا ل م ر ا معروفه عاقل وانت وقفت من ا ل ع م ل ي ة ذاته بتجيب الجنين عشان بعض ا كده لكن ف ل ي ن قال إ ه يدخل الدعاء زكريا بالرغم من إ ن ه وصل السن دي وبالرغم من إ ن ه عارف ا ل م ر ا ع ا ج ل مبتلدي لكن اتجه إ ل ى الله إذ ن ا د ى ربه نداء خفيه غ ا ل ربي وخلي بالك إذ ن ا د ى ربه غالا ي ه ربي كل ا ل أ د ع ي ة في ا ل ق ر آ ن بتحت ا ل أ ن ب ي ا ء ت ج د ه بس اتصال مباشر ربي أ و ل شيء اشتكى ل ه ب ع ف ه غ ا ل ربي إ ن ي وهن العظم مني العظم وهن يعني والعظم لمن يتعب ف يد يعني ي خلاص م ع ن الجسم ا ده كله مركب على العظام اول انسان عظامه ديما تضعف ما, ما بيقف على حاله ا ل ل يرفع ورفع واذا وقف لها د حاجه يتعكس فيها ع م ل ي ة ه كده خلاص لانه البنيان المبني عليه الجسم ا ن ه ا ر وهن العظم مني وبعدين واشتعل ا ل ر أ س شيبا ل ر أ س بدا ابيض و ك ل م ة اشتعل معناه ولع و أ ي واحد فيكم ر أ س ه ا ش ت ع ل يستعد للغيامه ة وشانكيد و اي ح د ف انسان س ت ع د د ا للغيامة أي إ ضرب ا ل ش ي ب معناه ضرب الحريق ده حريق والحريق ده معناه أ ن ت ماشي ا ل غ ي ا م ة أ ي إ ن س ا ن ولذلك كثير من الناس م ع ر و ف ا ل إ ن س ا ن أ و ل ما يشيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عاش ستين منتظر يعني ده الناس ستين سنة سبعين سنة يستعد للغيامة بشيبان ربي منستعد اشتاعد بدعائك الناس سنة سنة لكن إن ده ده فاسوا الرأس بالرغم قال ولم شغية أكن ومات س ت ج ي ب لي مستحيل شوف السيره في ا ل ل ي سبحانه و تعالى ع شان يعلمك انسان ل إ الدعي علمك إ ن ه ش و ف برغم ا ل من ده ك ل ه إ ن ه خ و ه د ص ل سن و خ ل ا اشتعل ص ا ل ر أ س و خ ل ا ص إ نمشي ه ا ق ي ا م و برغم ا ل م ن ده ي ق و ل له و ل م أ ك ن بدعي ا كرب ي ش غ ي ة ما واتني ل ة ربي أ د ع و ب و أ ك و ن ش غ ه و بعد كده ق د م ا ل ط ر ب ا ت بتاعه قالوا الموالية وراي أنا ما خايف أنني من خفت خايف إ ن ه م ا ف يمكن ان د ع و دي ن ل د ي و رسول د الله ع ي قال أنا ع ا ي ز ب ع ر ف ا ل و ة ن ه بانه يكون لديهم رسول الله و ي ع ا ر ا عشت م ع ا س ن ي ن د ه كل ما و ض ع ت و لديهم رسول الله عيتي ويعرفونه مستوى ف الكبر بانه يكون ل د ه كل ر ب ن ا س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى يبث ل ن ا في ا ل ق ر آ ن الكريم عشان اي انسان فينا ح ت ج يرجع الى الله سبحانه وتعالى بلغت من الكبري و ن خفت ا ل م وكانت ا ورائي ل ي ة من و مراعتي عاقرا قال لي فهب لي من لدنك و وليه و ي ر س من اهل يعقوب وبعدين قال و ج ع ل ه ربي ربيا كمان عايزك ا ل ج ن ة الدنيا او ده يترضى عليه انت ويرضى عليه الناس يكون م ق ب و ل عند الناس بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يا زكريا إ ن ا نبشرك ب ظ ل ا م ا س م ه يحيى لم نجعل له من قبل ا ل س م ي ة ا ل ا س ت ج ا ب ة جاءت كيف في ا ل آ ي ه البعض طوال ا ل آ ي ة البعض جاءت معناها ب ج ت ا س ت ج ا ب ة س ر ي ع ة ا س ت ج ا ب ة جات ء ب س ر ع ة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أ ي ض ا في موضع آ خ ر يبين لينا قال إ ذ غالت ا م ر أ ه عمران رب ي إ ن ي ن ز ر ت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إ ن ك أ ن ت السميع العليم فلما وضعتها غالت ربي إ ن ي وضعتها أ ن ث ى والله أ ع ل م بما وضعت وليس ذكرك ا ل أ ن ث ى و إ ن ي سميتها مريم و إ ن ي أ ع ي ذ ه ا بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتغبلها ربها بغبول حسن و أ ن ب ت ه ا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا ا ل م ح ر ا ب وجد عندها رزغا قال يا مريم أ ن نادك هذا قالت هو من عند الله إ ن الله يرزغ من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ز ر ي ة ط ي ب ة إ ن ك سميع الدعاء فنادته ا ل م ل ا ئ ك ة وهو قائم يصلي في المحراب إ ن الله يبشرك بيحيى مصدرا ب ك ل م ة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين غال ربي انا يكون لي غلام وغدب لغني الكبر و ا م ر أ ت ي عاغره غال كذلك الله يفعل ما يشاء نفس ا ل ق ص ة دي م ر ب و ط ة مع قصه ة زكريا زكريا لم نجعل له من قبل سميه جاءت ا ل إ ج ا ب ة ب ي تسميه جاهزه ولد سماه له الله من فوق أ ي ض ا ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا قصه اخرى في س و ر ة آ ل عمران م ر ب و ط ة ل ق ص ة ا ل زكريا قال إ ذ غالت ا م ر أ ة عمران ربي إ ن ي ن ز ر ت لك ما في بطني محررا حامل قالت لي في بطني ضيا بس ن ز ر ت ل ك د ا ي م ا ما د ا ي ر منه أ ي ح ا ج ة بس يكون شغال في ا ل د ع و ة ونزلت لله معناها ا ل ن ز ل لله بالجنين معناه ان يكون عبد لله طائع لله في خ د م ة الله سبحانه وتعالى وربنا قاعد يختار من البشر ل خدمته ا ل خ ا ص ة اللي هي ايه يرسلهم رسل الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسل ومن الناس هي دائره ولد دا ذات يبقى ايه في بيت ا ل م غ د س يقوم بيه ب ش د د ل ع و ة و خ ل ب ا ل ك ك ا م ا ل م ر د ا كلام, كلام مهم جدا اني نزرت لك ما لك انك قالت فتغبل ل مهم محرم مني ايه نزرت بطني انت في ي س ع العليم فلما وضعتها غالط ربي اني وضعتها أنثى انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى أنا ما دائرة ع ش ا ن النساء يعرفون انها اعترفت بتعرف ان ه في خ د م ة خ ا ص ة للرجال و ف ي خ د م ة خاصه ة ل... ل... ل... للنساء كان عايزة ويجي ولد وكان سبحانه ا و ع للنساء ه مهمة دي ما ا ل ن ما مهمة وما مهمة العمل والله أعلم من ما سميتها مريم النساء داعي النساء بهذا عشان قالت أنا عيزا والله اذكر قالت كده كده ليه ولد وليس كل تكون تكون كنت أنسى أنسى وإني تأسفت وضعت ضعت ويجي وإني بعد أعيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم بس التجات اليك أ ن ت تحفظ ع ل ي البنت ذ ا د أ ع ي ز ه ا بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربنا قال لا لا دي بيت أ ن ا ما داعي لك لا ربنا قال فتقبلها ربها بغبول حسن و أ ن ب ت ه ا نباتا حسنا قال لي بالك ا ل آ ي ا ت دي م ه م ة تقبلها ربها الله قال لا قبلتها منك مريم دي وطالما قبلها ربنا معناه ش ن ه معناها ص ب ح ت تحت ر ع ا ي ة الله سبحانه وتعالى ودليل واضح ان ا ل ا س ت ج ا ب ة جاءت س ر ي ع ة لمريم تغبلها ربها بغبول حسن و أ ن ب ت ه ا نباتا حسنا كانت أ ج م ل نساء العالم وكان ت أ ي إ ن س ا ن يعجب ش و ف ه ي بها جمال ليه ل أ ن هذه في ر ع ا ي ة خ ا ص ة وفي م ك ا ن خ ا ص ة ومما قامت ج ب ي ل ة الله تحت رعايته وقبيله له أ ن ب ت نباتا حسنا بعد كدا ربنا قال وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب م ر عابده وجد ع ن د ه ا ر ز ق و ا ي ه م يقولون د ه ا ا ل ن ع ن ب م يقولون انهم ي ق و ل و ا ن ه يقولون انهم يقولون ا ن ه يقولون انهم ي ل أ ن انهم ي ق ل انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم ي ق و ل و انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم ي ق ل و ن انهم ي ا و ل و ا ل ه م ي ق و و ن ا ن ه و ل ا ن ه و ل و ن ا ت ج ي ه ا م ن ا ل ج ن ة ي ق و ل و ن ا م ر ي م ا ل ف و ا ك ه د ي و ا ل ر ز ق د و ن ن ت ن و ن و ن و ن و ن و ن ن ع م ل ي ة غ ر ي ب ة جدا لا موجود في السوق ل ا في أ ي محل قالت ا ل ي عندك ن ا هو ن أنا ا هذا لك غالت ه من عند الله إ ن الله يرزق من يشاور ه بغير حساب أيها ل د دعا هناك ك ز ي ا ر بغير ه الله هناك ربه شوف بأوالي تعلم من من عند الله دعا زكريا ربه ربي زكريا هب لي قلت من من زكريا لجأ ا ل ر ب دعي ليه ز ك ي لي زرية طيبة ا هب لدنك من إنك س م ي ع ا ل د ع ا ء ربنا فناذته قال ا ا ل ل م ئ ك ة وهو غايم ا نصلي في م ل ح ر ا ب ي ا زكريا إنا نبشرك ب يحتار ي ي ا ا ا إلى ل أخر آ ده كل ر ب ن سبحانه س وتعالى ي ي ن الاجابه ص ص أ ش احتار ا ل إ ي ذات عملت له م ش ك ل ة ل أ ن ه عارف ك ي ف ي ة إ ت م ا م الجنين لا بد ان ي ب ا ل ز و وبعد ج ة كده إ ي ه يجي ا ل إ ن ت ا ج بتاعه ب ت عمليه البشر ع ر و ف ا ع م ل و بالنسبة ا لي ع ماتهتم ل ي دي مفقودة ل لي غلام ربي يكون أن ن ك و ا امراتي عاغرا من الكبر عتيا غال كذلك غال ربك هو علي هين وغد خلقتك من ربك بلغت وقد كذلك و وقد علي ل هين خ ك ن ق بها ل ولم تكن ش ي عملية مات تم كثير انت شايفه فعلا صعبه بالنسبه ل ي ك كبشر وصلت مستوى في السن في الكبر والمرعى ع ق ر ه والقضيه بالنسبه ل ي ك م انتهت بتجيب الجنين لكن ربنا قال لي لا ليه ل أ ن زكريا شاف ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة غ ر ي ب ة جدا بعد كده ربنا يقول وزكريا إ ذ نادى ربه ربي لا تزمني فردا و أ ن ت خير الوارثين ربنا قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الشيء ا ل ع ي ي ر ي ن الاستدلال من ا ل آ ي ا ت ديه إ ن ه ربنا قال أ ص ل ح ن ا له ز و ج ة المرء العجوز ا ل ع ا ق ل اللي زكريا قنع منها الله صلحها ثاني والتصليح ده معناه إ ي ه ع ي اعاد ا ل ص ي ا ن ة بتاعته من جديد في جسمه وفي رحمه وفي ا ل أ ش ي ا ء دي كله ا واعد له ي هو ا ل ص ي ا ن ة أ ي ض ا ل أ ن ا ل ع م ل ي ة دي ع م ل ي ة م ت ر و ك ة لله أ و ل ما في سبيلات بتعبنا هذه ب ب في الزوج سنركبها إ ل ا إ ي ه الخلقه هو ا ل ب ع ي د ة م ر ة أ خ ر ى وكثير حكى لينا ا ل ق ر آ ن إ ن ه ربنا سبحانه وتعالى ك ت و ا ل ن ا س يدخلهم جوه ويعيدون ف ت انتهوا ن و و ا ب د كده ع ي مره ة تانية عشان ك د ر ب ن اخرى قاد ا في ي ل آ ويسارعون أ ص ل له ل ح ن ا زوجه ه إنهم قال كانوا ي في الخيرات ويدعون ن ا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أ ص ل ح له زوجته وصلح الجهاز ب ت ا ع ا ل ر ح ه م ال كان عاغر يعني ما لا أجعل لي أعمل لي قال آياتك هل لا تكلم هل ثلاثه ليال س و ي ة فخرج على غومه من المحراب ف أ و ح ى إ ل ي ه م أ ن سبحوا بكره و ع ش ي ة ده عشان يكون دليل على إ ن ه اذا لما جمعنا ط ر ب ت من الله جنه و إ ذ ا كان ربنا سبحانه وتعالى أ م ر ن ي إ ن ه أ ك ل م ك م عشان كلكم تستجيبوا لله سبحانه وتعالى و أ ن ا ثلاثه امه ا ت ك ل م مع الناس و ح ا ق و م فيها صائم عشان إ ي ه ربنا يديني جنه وربنا ا د ج ن ي ده عشان أ ن ت ت أ خ ذ منه ع ب ر يا بني آ د م عشان أ ن ت حتى مهما تكون وصلت مستوى من الكبر أ و خلاص الملكه العاقل مش تمشي لواحد دجال يقول لك الولد بيه و ق ي ة والبد بيه نص و ق ي ة تتجه إ ل ى البد الجنين ولذلك زكريا ل م ا طلب غ ا ر ربي هب لي من لدنك وليا هب ك ل م ة هب معناه ا ه ب ة والجنين بطبيعتهيب من الله يهب لمن يشاء إ ن ا ث ا ويهب لمن يشاء الذكور أ و ل ز و ج ه م ذكرانا و إ ن ا س ا ويجعل من يشاء عقيم لكن مع ا ل أ س ف الشديد مع هذا كله تجد كثير من الناس ل م ن ربنا سبحانه وتعالى ما يديه جنه سنه سنتين ث ل ا ث ة يمشي ل ل ط و ا غ ي ت يمشي ليه يا سيدي أ ن ا دايل جنه يقول جنه خلاص جيب وقيه د ا ي ر لك ولد ولا بيت دايل د ولد, ولد بوقيه دائر وفي ة ي أ ك ل و ا أموالهم ي ش ر ك و ا ب ا لا ل ه س ب ح ن ه وهم وتعالى لا يدعوهم م ج ن ك ذ ا و ن ا ك ن ا ل ن البيت س و ا الناس أفسدوا ه ه ذ ا ل ل ع م ة كثير يسوق من الناس و ز ج ه وفي ي د خ ل اشخاص ل ل ويقول ل ر ج أجنب أنا يا سيدي دائر جنة ن دائر جنة وشيخ ف لا أ ن ه هم م ل ي د الجنة و ا ل ل ن ك ه م ن عند ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ودى ك ر ي ا ج وصبغوه د قد ه يكون و أنبياء ا ل أ ن ب ي ا ء ما قال له اللهم ا ب ي ح ق فلان ولا بجاه ي فلان اتجه إ ل ى الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يستجاب له عشان كل إ ن س ا ن مؤمن أ ر ا د جنين يتجه إ ل ى الله سبحانه وتعالى مهما المرد تكون عاقل ومهما الظروف تكون ط و ي ل ة عشت سنتين ث ل ا ث ة عشر سنين مرتك ما ولدك اتجه إ ل ى الله ما تمشي ل أ ي مخلوق عشان ك د ه ربنا قال وغاله ربكم ادعوني استجب ي لكم ما قال لك امشي لفلان ولا امشي لفلان قال لك العنان ي فاستجب ي لك وايضا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة الانبياء مشهد اخر من مشاهد الانبياء ربنا قال وايوب اذ نادى ربه النيم السني الضر وانت ارحم الراحمين ربنا قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا وذكرى للعابدين نبي الله أ ي و ب ربنا ابتلاه بمرض عاش في المرض ثمانيه عشر س ن ة مريض جسمه كله ينهار ما فضل إ ل ا اظنه اللسان والقلب كل الجسم ضي منهار وبعد كده الناس كلها فرت منه ما عدا صديقين بس كان هم الفيديو يلازمو و أ ص ب ح ت زوجه م س ك ي ن ة بهذا الفراز د ش ما... تعبت و ت تعب شديد جدا أ ص ب ح ت تمشي تشتغل في ا ل ا حتى الشغل بتاعها بقى م ش ك ل ة لو انتج ي في ايدي يقول ل ا انت زوجات ايوب ا ل م ب ت ر ي ابعدي مننا يا وليه المهم تمشي تعوز تمشي ط ل ق تمشي تجيب ث م ن ي ه ش ر س ن ة زي ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه ان ه ايوب ث م ن ي ه ش ر س ن ة مريض وايوب اذ نادى ربه وبعد كده اتجه الى بعض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 صبر على ا ل أ ذ ى وقال ما استني الشيطان ب ن ص ف و النصفه ضرب ايه في الجسم بتاعه وبعد كده عذاب شديد جدا وربنا سبحانه وتعالى من أ ر ا د ليه والشفاء ا ل م ل ا يستني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين د ه بدعوته و إ ذ نادى ربه أ ن ي مستني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين ربنا قال فاستجبنا ا له ا ل ا س ت ج ا ب ة كانت كيف ربنا قال لي اركض برجلك اضرب برجلك ا ل أ ر ض هذا مغتسل بارد تضرب كده تطلع عليك م وكان ي وأيضا بارد تضرب منا الضربة الثانية تختسر ل موهي قرقد برجلك مقتسر وشراب عنده أ و ل ا د وكان عنده مال ا ل أ و ل ا د ماتوا و ا ل أ م و ا ل انتهت و أ ص ب ح ف غ ي ر ما يملك شيء لكن بالرغم من ده كله بعدما رجع إ ل ى الله سبحانه وتعالى ربنا استجاب له وقال و اتيناه أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا وذكرى ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب ربنا اعدليه أ و ل ا د ه كلهم واعدليه أ م و ا ل ه ك ل ه ا غ ي ر إ ن ه كان ب ي خ ت س ل في أ ث ن ا ء ما ي خ ت س ل هو حتى مكشوف الجسم كان ب يشيل ن كان ز ل ه دهب جرات بتاع ي ه ي خ و ض في طرفه <تصفيق> ربنا قال لها ايوب أ ن ت ما تشكر ربك قال لها رب في ذ ل ك ن ع من رحمتك يعني طلع من ا ل م خ ت س ل ضيا حتى لما هو طلع زوجته ما عرفته قالت للرجل أ ي ه ا الرجل الصالح هل ي ع ن ي رئيب ايوب ل م ب ت ل لكنه ك ا ن حسنه في حسن يشبهت ايوب قال لي كده قال م رايت ة ق ل ل انا ده, ده أنا ايوب ن ا ذات و المبتلى ع ل ليها ي دي ة دقائق ما اخذت س بعد ا ا ل خ ا دي بينه طرعت و د ا ر ب ن ا عاد ل ي ه ص ح ة كلها ك ليه ليه وهب وعاد م ا ن ا و ل د ه وهب ل ي ه المال و ه ب ل ي ه شيء دي ك ل ه ا وبعد كده ربنا سبحانه تعالى يقول هذه إيه ذكرى للعابدين وتعالى ايه هذه يقول ذكرى يعني ده كله ذكر ل أ ي إ ن س ا ن عاز يعبد الله سبحانه وتعالى وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إ ن ا وجدناه ايه صابرا نعم العبد إ ن ه أ و ا ب صبر على ا ل أ ذ ى ا ل ي ة ف م ش ه س ن ة وبعد كده ي ت ج ه الى الله سبحانه وتعالى وربنا شفاه وربنا يغص الغصص ده كله عشان يكون تذكره وذكر للعابدين إ ن أ ي إ ن س ا ن أ ر ا د أ ن يعبد الله يتجه إ ل ى الله بالدعاء و ي س أ ل الله حاجته و أ س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م صراحه ل ولم يولد ولم يكن له كفوا ن أ ح د و أ ي ض ا نموذج آ خ ر مع نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء اللي هو نبي الله يونس يقول الله تبارك وتعالى و ذ ن و ن إ ذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ص و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء س ب ع ة وثمانين ث م ا ن ي ة و ث م ا ن ي ن ربنا قال وزنون النونديه س م ك ة سموه إ ي ه لقبوا بها وزنون اذهب مغاضبا ربنا أ ر س ل و ا الى غوم دعاهم إ ل ى توحيد الله عاش معاهم في الدعوه بعدين رفضوا ا ل د ع و ة توعدوا بالعذاب بعد ثلاث يوم أ ف ر منهم فذهب ا مغاضبا ربنا قال ف ظ ن أ ن لن نقدر عليه الا نضيق عليه بعد كذا ربنا سبحانه وتعالى يبين في موضع آ خ ر ربنا قال وان ي و ل س من المرسلين إ ذ أ ب غ ى إ ل ى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتغمه الحوت وهو مليم فلولا أ ن ه كان من المسبحين للبس في بطنه إ ل ى يوم يبعثون ف ن ب ز ن ا ه بالعراء وهو سقيم و أ ن ب ت ن ا عليه ش ج ر ة من يقطين و أ ر س ل ن ا ه إ ل ى م ئ ة أ ل ف أ و يزيدون فامنوا فمتعناهم إ ل ى حين بعد ما راح من غوم د ي زعلان غضبان مشى ط و ا ل ئ على البحر الذي ق ل ه مركب مشحونه ركب مع الناس. مسافر مع دعم الناس خلال وقالوا خ ل ل عملية المشحون يا جماعه ما في ط ر ي ق ة إ ل ا نرمي واحد في البحر فساهمه قالوا باب نرمي كيف نعمل اسهم ل نجدعه يونس عينوا عملوا في في يعني غريب البحر السهم قالوا برضو رجل وقع وكده كده نعمل السهم م ر ة ت ا ن ي ه س ه م م ر ة ت ا ن ي ة ب ر ض و وقع السهم فيه برضه و أ ا د واجع ف ي ه هو ب ر ا ه و ث ا ل ل ه و المره وراح واجع في البحر ا ا نزل ل في ب ح ا ل ل ق التالته ا غ ح و حوتة ت كبيرة ا غ م بعض ش السهم شار د خ و و ا ل وقع ل البحر و فيه ا ده في الوقت ا ل ض ي ا ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا على هذا ا ل ص ا م رسول صلى الله عليه وسلم يقول اول ج و ن اسمها نزل تحت هناك في البحر سمع الحصر يسبح الله سبحانه وتعالى الحصحص بتاع البحر جوه يسبح الله شكرا ربنا قال تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن شيء إلا له ولكن لا فيهن بحمده تفقهون تسبح يسبح ومن وإني نحن قاعدين نسبح تسبحه حاجة الما شيء المخاصمين الله الوحيدين والمخلوق ن ن ح الوحيد الذي ربنا متعه في ا ل أ ر ض وسخر له أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا لكن بالرغم من ذا المخلوق الوحيد المخاصم ربه هو ا ل إ ن س ا ن ن خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ط ر ة ف إ ذ ا هو إيه خصيم م ب ي ن ا ل إ ن س ا ن ما عنده ع د ا و ة إ ل ا لله ما عنده ع د ا و ة إ ل ا لشرع الله ما عنده ع د ا و ة إ ل ا لكلام الله وتلقاوة ي م س ك و ا في بعض والبعض م س ك ا مع بعض أ م ا الكون ده كل ه السماوات ا ل أ ر ض الجبال الحصى ا ل ب ع كله يسبح الله الله قال تسبح له السماوات ا ل س ر ع ك د ه شوفوا ا ا ل س م ت السماوات ر ع ش و ل ح د دين ا ل ا ن ي ديك ما ا ي ب ا ل ن و م و الارض ومن فيهن و إ ن ي شيء إ ل ا يسبح بحمده يعني يضع الله و يستغفر الله و لكن لا تفقهون تسبيحهم نحن ا ما نعرف لغتهم د ه أ و ل ما ن ز ل ج و ا سمح تسبيح الله سبحانه وتعالى ي ذ ك ر ف ن ا د ا في الظلمات ظلمات البحر وظلمات الليل فنادى في الظلمات أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين لا الله خلقان المحل ذول الطريقة لولا الله وتعالى ولله الغصص للناس الناس على الله يا جوا ذاته بها ذاته سبحانه عشان يكونوا سبحانه وتعالى ده يمرقه كنت كير كير يحكي تمرق تمرق ربي في في حسب ثقة سمكه تشيله و ن بيقة في تنزيل برقبطة ا بيقه ولذلك ا سبحانه و ت على ا ق البحر وإن إذ يونس لمن المرسلين أ غ ى إلى الفلك ل ا م و الحود وهو م فساعم فكان من المضحضين فالتغمه الحود وهو موليم فلولا أنه كان من المسبحين فكان فلولا في للابس كان أنه بطنه إلى يوم بقتله غير ان تسبيحيون جديه لمن سبح الله سبحانه وتعالى جاء الصوت مرتفع من غاع البحار الى م الملائكة ا ا و فوق التسبيح لأنه بترفع العمر سمعت ترفع الصالح إ السماوات ل لأنه العمر الصالح عمله ه ربنا كان يرفع ب ا ت ر ر ر م ف ع إلى ل ل الملائكة لكن ه م س ع إنه مخنوب الصوت بي صوت بي ب ي ع فوق جدا عليه قال ت ع ل م و ن من هذا قالوا بلى ا ل هذا يونس بعد كذا ربنا سبحانه تعالى قالوا ليه الملائكه يا رب ما دام هو أ ص ل عبده عمله مرفوع ايش معنى يكون في عمل زي ذ ي وكذا وبتاع فبعد كذا ربنا سبحانه تعالى قال ف استجبنا له استجب ا لك كيف ادى تعليمات ل ل س م ك ة قال لا ل يرمي بره ة قالت ي بعد كذا كان السمك ة عمل شنو بعد كذا ربنا سبحانه تعالى قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم ا ل م د ة ديال اخذها ما في شك ا ل م ح د ه سرخ جسمه كله وربنا سبحانه و تعالى قال بعد ك د ه طلعنا بره مريض وانبتنا عليه ش ج ر ة من يقطين لانه مرق في مكان لا فيه شجر لا فيه اي ح ا ج ة ربنا بعد ما ط ل ع و بره انبت عليه ش ج ر ة من يقطين من ش ج ر ة قالوا ي ن ه بتحت ا ل ق ر ع ل أ ن ا ل ا ر ع د ه قالوا ا ل و ر ق بتاعه دي يحمي ا ل ز ب ا ب ويعمل ح م ا ي ة وفيه ح ك م ة يعلم الله سبحانه وتعالى أ ن ب ت عليه هذه ا ل ش ج ر ة عشان تبدايه ط وتغطيه جسمه دا ل غ ا ي ة ما ي أ خ ذ يكمل الدوره بتاعه لعلاج بتاعه تفتكر بالله يمرك من دي شكله كيف بمرك من دي يمرك شكله كيف بالله السنقة قال السنقة ربنا سبحانه شكله يمرك دي من بطن من بطن وتعالى يغصوا アンバッタ عليه شجره من يقطين الامن بالله ورجع الى الله سبحانه وتعالى وربنا يقص هذا ا ل ق ص ة ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول د ع و ة اخي ز ن و ن ما دعا بها مؤمن إ ل ا استجاب له الله يعني اي واحد فيكم يدع في م ص ي ب ة يرجع إ ل ى الله بهذا الموضوع يقول ايه لا اله إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين ترجع إ ل ى الله سبحانه وتعالى وبعد كده ربنا يقول وكذلك ننجي المؤمنين ف أ ي مؤمن دعا بهذه ا ل د ع و ة ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له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 فاجعل أ ف ئ د ة من الناس لهوي اليهم و ر ز ق ه م من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إ ن ك تعلم ما نخفي وما نعلن وما ي خ ف على الله من شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إ ن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مغيم ا ل ص ل ا ة ومن ذ ر ي ت ي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يغوم الحساب ت ع ل م يا أ خ ي المسلم من نبي الله إ ب ر ا ه ي م كيف ندعو الله ربنا قال واذ قال إ ب ر ا ه ي م ربي كل ا ل أ ن ب ي ا ء تابع ا ل ق ر آ ن تشوف ربي طوالي الله تصل إلى س بدون ح ا وتعالى ن ه ب و س ا ط ا ت ربي اجعل هذا البلد آ م ن ا وجبني وبنيا ان ع ب د الاصنام والبلد م ك ة و ربنا جعله حرام آ م ن ب د ع و ة نبي الله إ ب ر ا ه ي م ي ا ل ي ت لو كل ناس بلد يرجعوا إ ل ى الله سبحانه وتعالى عشان ي ع ل م أ م ن في بلدهم لكن الناس بفتكروا ا ل أ م ن تجيبوا روسيا ويجيبوه ت ج ب ي ا ل أ م ر ي ك ا ن إ ذ ا عايز أ م ن لبلدك خليك مع ا ل أ م ر ي ك ا ن يجيبوا لك أ م ن يا اخي ا ل أ س ل ح ة بتجيب أ م ن ا ل أ م ن من عند الله سبحانه وتعالى عشان ك د ه الناس لو رجعوا إ ل ى الله بلدهم يبقى فيها أ م ن وفيها اطمئنان وفيها نعيم ما نعيم بعد、ونعيم. لكن مع ا ل أ س ف لحد ح س الناس ما عارفين يرجعوا إ ل ى الله كيف ليه حس الصراعات غايمه ة ب ش ا ر فالله ر سبحانه وتعالى قال و َ إ ِ ذ ي ق ا ل َ إ ِ ب ْ ر ََ ا ه ِ ي م ُ ر ب ِّ جَعَلْ َ ه ذ َ اجنبني الْبَلَدَ آمِنًا َ و ُِْْ وبني َََِّ أَنْ ان نعبد الاصنام ن ل كل ا العالم الإسلامي ن الآن بيعبد في أ يعبد في يعبد في يعبد في القباب الأوسان السادة والكبراء النبي الله إبراهيم يقول ربي أجنبني وبني. وكان البلد كلها بلد شرك زي ما الان تجد القباب يرصاه في مكان باسم الاولياء والصالحين ودي اوسان تعبن من دون الله نبي الله ي ر ب ا ه ي يقول ايه اجعل هذا البلد امنا وجبني وبنيه ان نعبد الاصنام ليه رب ي انهن اضللن كثيرا من الناس والله ا ل ا غ ل ب ي ة الساحره الان بعبد ا ل ه ص ن ا م ضلوا ضلال بعجيب خلال يتبعون ا اصنام حيين وايتين صنم حتى لو بقى ي شخص حي ترك عليه وتسجد له ب ص ل ب ه يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وتدعيه ونسماه مظاهرات يا أ ب و فلان يا أ ب و هاشم يا أ ب و فلفطان يا أ ب و جهل يا ابو فلان يا ابو فلان يا ا أ و ف ا ن ي ب و فلان يا ابو فلان يا ابو ل ا ن يا ابو فلان يا ابو ف ي ا ن يا ابو ر ل ا ن يا ابو فلان يا ابو فلان يا ابو فلان ا ابو فلان يا ا ب ل ا ن يا ابو ا ن يا ابو فلان ي ب و ف ل ن يا ا ل ا ن ا ابو فلان يا ابو ل ا ن ا ابو فلان يا ل ا ن يا ابو ل ا يا ابو ل ا ن ا ابو فلان ا ا و فلان ا عباد ا ل أ ص ن ا بعد كده اللي ي ق ومن ل ف ت ب عصاني ن فإنه مني واتبع ابراهيم كان ي إبراهيم عايز تعرفه وإتباع ما بس كل أقرأ تلقى ة إ ب ر ه ي عغيدة م م أقرأ التوحيد ف ت ب ع ن فانك إ ن مني ومن ه ع ص ي ف إ ن ق ف و ر ا ل رحيم و د دعوة ي إ ب ر ا ه ي م بعد كده ربنا ق ربنا اني ل ر ب ا إ ن أ س ك ن ت من ز ر ي ت ي بواد غير زيزرع عند بيتك المحرم ختام هناك في م ك ة وادي لا فيه ز ر ا ع ة لا فيه مويه ل ا فيه اياد و ا ل ن ت ي ج ة طلعت اللي هي منها ا منها ل آ ن كل المياه البشر ل ي ي ب م ن ه ا دي من دعاء نبي الله إيه؟ ابراهيم زمزم وبعد كدا أ ف ئ د ة من الناس تهوي إ ل ي ه م والحجاج تشوف الناس ي ت ج ه و إ ل ي ه م كيف ده كل د ع و ة إ ب ر ا ه ي م ربنا إ ن ي أ س ك ن ت من ذريتي بوادي غير زلزله عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا ة فاجعل أ ف ئ د ة من الناس تهوي إ ل ي ه م وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الدعاء ح ج الجميع الجفال ا ت ترى في مع أنه ب الحجار الثانيه انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض أ ر ض و ل في السماء. وأي الله بهذه الكيفية وأي يؤمن إتجي السماء الله من بهذه ب ن انك نخفي نعلن من ا ما وما وما الله تعلم على ل يخفى في شيء أ ر ولا في السماء وبعد يحمد الله الحمد لله الذي وهب وأيسحاق الكبر على إسماعيل يحمد الحمد ذلك الذي الله لله لي إ ن ربي لسميع الدعاء و... ولذلك ا ل إ ن س ا ن لم ا يجد ذريه يشكر الله ويتجه إ ل ى الله و ي س أ ل الله إ ن ذريتم ه ا ت ك و ن م ش ر ك ة وما تكون من عباده الاوسام فكل دعاء يسوق الله سبحانه وتعالى عشان الناس يتشوبون إ ل ى الله بعد كذا قال رب اجعلني م غ ي م ا ل ص ل ا ة رب اجعلني م غ ي م ا ل ص ل ا ة و ل أ ن المحافظه على ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ع ق ي د ة من أ ه م العبادات عند الله سبحانه وتعالى ا ل إ ن س ا ن اللي بحافظ على صلاته ما في شك انه بحافظ على خير كثير جدا و ع ب ا د ة الله سبحانه وتعالى بعد ا ل ع ق ي د ة أ ه م ع ب ا د ة هي هذه الصلاه ة و ر ا ي يسأل الله رب جعني م مغيم الله الصلاة رب ومن ذريتي كلهم م ا ن ذريتي ك خليهم يكونوا متجهين الى هذه ا ل ص ل ا ة ربنا وتقبل دعائي اقبل من الدعاه رب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأي مين ما محتاج لمغفرة فينا يرجعوا الآن سبحانه فالناس الله وتعالى إلى الله يستغفر الله يتوب إ ل ى الله و ا ل ق ض ي ة تحت الدعاء في ا ل ق ر آ ن الكريم لو عايزين ن ت ا ب ع ه ق ض ي ة ك ب ي ر ة كبيرة جدا لكن مع ا ل أ س ف نحن ما نعرف ربنا معرفه حقيقيه إ ل ا في حاله ف ض ي عشان كذا أ ي واحد فيه ا ل آ ن لو ج ا ه أ اذى ج ا ه مرض كله ولا جاته م ص ي ب ة في ج س م ديه تلقاه الله الله الله, الله, صبغ الله حينما يقول إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن ضرا دعانا لجنبه أ و قاعدا أ و غائما فلما كشفنا عنه ضره مره كأن لم يدعنا كان ا ي ت لم ل ا يدعنا ا ا لأنه أي و م الى ش ا غ ي ا م ة حس بعد ضر ي ق مسه ا إلا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله. إذا في م الإنسان دعا ضر ر ب قاعدا أو غائما أو على جنب بس طولت ا انقلب ط ر ي ق ة ليه ل أ ن ه حس عارف غير الله ما في ط ر ي ق ة جبالك الله ده ما ل ر و ي ن ده ما شديد الله ده ما تذكر جبالك شديد مالك إ ل ا حس بس ل م ا تجيك يجي المرض حتى لا عارف الله وبعدين ربنا سبحانه وتعالى و ل ف إ ذ ا كشفنا عنه ضر شن من المرض تاني اسم الله بخشمه ما يجيب كل كل مره ك أ ن لم يدعونا الى ضر مستو بارك الله فيكم كل عمليتنا م ر ب و ط ة بهذا الدعاء د ا ل ل ه سبحانه ت ع ا ل ى نتجه الى الله سبحانه ت ع ا ل ى وربنا سبحانه وتعالى ب ي د ل ن أ ادعيه في ا ل ق ر آ ن قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك و ا ل أ ن ع ا م ما تركبون لتستوى على ظهوري ثم تذكروا نعمه ربكم على ربكم إ ذ ا استويتم عليه وتقول و ا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كلنا له مغرنين و إ ن ا إ ل ى ربنا لمنغلبون معناه مكان مسافر يدعو العربية يدعو يدعو وتعالى قاعد سبحانه الواحد الدابة الله الله الطيارة الله الله تتجه حتى إلى ركبة ركبة ركبة في أي وعن الرسول عن ابو ه ر ي ر ة رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا استوى على بعيره خارجا إ ل ى سفر كبر ثلاثا ثم غ ا ل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مغرنين و إ ن ا إ ل ى ربنا ل م ن غ ل ب و ن اللهم إ ن ا ن س أ ل ك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم ه و ن علينا سفرنا هذا واطوي عنا ب ع د ه اللهم أ ن ت الصاحب في السفر و ا ل خ ل ي ف ة في ا ل أ ه ل اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من وعثاء السفر و ك آ ب ة المنظر وسوء في المال والأهل والولد وإذا المنغلب غالة المال غالهن وزاد فيهن في رجع ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم و ا ل أ د ع ي ه كثيره في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل س ن ة أ ك ت ف ي عند هذا الحد و أ س أ ل الله لي ولكم الهدايه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أغيم الصلاة